فبد الشيخ جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وأجمعت الأمة على العمل بها فمشروط الشروط العامة الواجبة للزكاة فيها يشترط لوجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم التي صحت النصوص فيها وأجمعت الأمة عليها يشترط شروط منها أن تبلغ نصابا وأن يحول عليها الحول وأن تكون سائمة أي ترعى من الكلأ المباح أكثر العام وهذه الشروط قال بها جمهور الفقهاء ولم يخالف فيها إلا الإمام مالك فلم يشترط أن تكون سائمة بل تجب الزكاة ولو كانت هذه الحيوانات معلوفة والله أعلم